فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا جنات ولا أدخلنهم جنة التجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرّنك تقلب الذين كفروا في البلاد.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 117. ومن تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار 118. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما 119. وما أنزل إليهم خاشعين لله, خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا 110. أولئك لهم أجرهم عند ربهم 111. إن